قَسِدَ اِجَلْ جَبُوتِيَتِ اِلْا اِمَانِ سَبِبِينَ الله كَرَمَ اللّٰهُ وَكَرَةً بسم الله الرحمن الرحيم أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمِ مَالِكِ يَوْمِ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللّٰهُ وَاحَدْ اللّٰهُ صَبِدْ لَمْ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المعطوب عليهم والطالبين ولم يولد ولم يكن كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله من يسألك يا من أقر له العبودية كل معبود يا من يحمده كل محمود يا من يفزع إليه كله مجهود يا من يطلب عنده كل يا من يطلب عنده كل مقصود يا من سائله غير ممدود يا من بابه عن سؤاله غير يا من هو غير موصوف ولا محود يا من الطاوع غير ممنوع ولا مشكور يا من هو لمن دعاه ليس ببعيد يا به نعم المقصود يا بر جاهد إباده وهو نعم المقصود يا من رجاه عباده بحبه مسعود يا من شبهه ومثله ويوم وجود يا من ليس بوالد ولا مولود يا من كرمه وفضله ليس بمعدود يا من خو لئي أنامي مردود يا من لا ينصب بقيام ولا قعود يا من لا يجري عليه حركة محمد ولا جمود يا الله يا الله تَمْ بِ دَوَدَ يَا مَنْ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدُ وَيَعْفُو عَنِ الْمَوْعُودِ يَا مَنْ رَزَقَهُ وَسَتَرَهُ لِلْعَاصِينَ مَنْدُولُ يَا مَنْ هُوَ مَلِكُ كُلِّ مَقْتًا مَطْرُودٌ يَا من دَانَ لَهُ جَمِيعُ خَلْقِهِ بِالسُّجُودِ يَا من ان مينه جوادي احد مقصوعهود يا من لا يحيف في حكمه يحلم عن يا من لا يحيف في حكمه ويحلم عن الظالم العمد ارحم بيدا خاطيا لم يوف بال لما تريد يا بر يا وجود صل على محمد خير مبعوث دعا إلى الخير معبود على آله الطيبين الطاهرين أهل الكرم والجود وفعل بنا رحمتك يا أرحم الراحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل صباحنا صباح الأبرار ولا تجعل صباحنا صباح الأشرار اللهم اجعل صباحنا صباح الخير والسعاده ولا تجعل صباحنا صباح الشر والشقاء اللهم اجعل صباحنا صباح المتقين ولا تجعل صباحنا صباح المردودين اللهم صباحنا صباح الصالحين ولا تجعل صباحنا صباح الفاسقين اللهم اجعل صباحنا صباح السعادة يا اللهم نعوذ بك من شر الصباح ومن شر المساء ومن شر القضاء ومن شر ومن شر شر القدر ومن شر الخضاء ومن شر السفر ومن شر ما جر به القلم اللهم يا خالق اللوحين والقلم يا جاعل النور بحرمة سيد العرب والعجم اللهم استجب دعانا واشف طانا يغفر موتانا وعافنا أحيانا وسلم ديننا ودنيانا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولما لدينا ولأستاذنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطابر